بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نذ وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن ben O'dan da bekannt